بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم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 أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ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 تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ <رب> الرَّحِيمِ <العالمين> أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدَّهِنُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ <الرحيم> <فلا>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 Fala أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ Bismillahirrahmanirrahim. Fala aku kasihimu bimawaqihin nujum. Wainahu lakasamu lalu ta'lamun arzim.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 أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ نزل من رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مدهنون بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ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 افا بهذا الحديث انتم مدهنون بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم بمواقع النجوم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 تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون بسم الله الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم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 فبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ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 Danzilum dari Rabb al-alamin, afa bihatad hadithanum mudehun. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Fala aku semu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 بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم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 أفبهذا الحديث أنتم مدهنون بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون بسم الله الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم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 أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ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 افَ الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ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 تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم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 تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون بسم الله الرحمن الرحيم Fala أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم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 تنزل من رب العالمين أَفَبِهَاذَا الْحَدِيثَ أَنْتُمْ مُدَهِّنُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لقسم لو تعلمون عظيم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 107. 8. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 16. انه لقسم لو تعلمون عظيما انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تن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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إن إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزل من رب العالمين أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ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 تنزل من رب العالمين أَفَبِهَاذَا الْحَدِيثَ أَتُمْ مُدَهِّنُونَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 118. Fala أقسم بمواقع النجوم 119. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 110. فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم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 أفبهذا الحديث أنتم مدهونون بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم ب مواقع النجوم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 بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم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 في كِتَابٌ مَّكْنونٌ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ نهو لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزل من رب العالمين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 أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ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 Tanziilum dari Rabb al-alamin. Afa bihatad alhadithanum mudehun. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Fala aku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 تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون بسم الله الرحمن الرحيم 19. فلا أقسم بمواقع النجوم 20. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 21. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لو تعلمون عظيم إن له لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزل من رب العالمين افَ الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ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 تَنزِيلٌ مِّنَ رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ فلا أقسم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 تنزل من رب العالمين أَفَبِهَذَا الْحَدِيثَ أَتُمْ مُدَهِّنُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 تنزل من رب العالمين أَفَبِهَاذَا الْحَدِيثِ أَتُمْ مُدَهِّنُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم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 بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم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 10. TENZİL UM MIN RAB YALIMIM 11. AFABHADA ALHADYTH ANTUM MUDHINUN 12. BISMILLAH الرAHMAN الرحيم 13.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 tidak memasukinya kecuali yang bersucinya. Dia turun dari Tuhan alam. Jadi dengan pernyataan ini, kalian telah Bismillahirrahmanirrahim اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لو تعلمون عظيم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 تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون بسم الله الرحمن الرحيم 118. Fala أقسم بمواقع النجوم 119. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 110. في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم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 أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ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 تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون بسم الله الرحمن الرحيم saya tidak bersumpah dengan bintang-bintang. Dan itu adalah sumpah yang tidak Al-Quran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 افَ الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ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 فبهذا الحديث أنتم مدهنون بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم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 تنزل من رب العالمين أَفَبِهَاذَا الْحَدِيثَ أنتم مُدَهِّنُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 Bismillahirrahmanirrahim. اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لو تعلمون عظيم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 تنزل من رب العالمين أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَتُمْ مُدَهِّنُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم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 تنزل من رب العالمين أَفَبِهَاذَا الْحَدِيثِ أَتُمْ مُدَهِّنُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم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 افَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بمواقع النجوم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 بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم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 A faham bahasa ini,